بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بعثان والنجم والشجر يستدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للامام فيها فاكهه والنخل ذات والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تجذبان فرج البحرين يلتقيان بينهما بغضق لا يبنيان فبأي آلاء ربكما تجذبان يخرج منهما النبل والمرجان فبأي آلاء ربكما تجذبان ولو الجوادر منشآب في البحر فالأعلام فبأي آلاء ربكما تجذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإسرام فبأي آلاء ربكما تجذبان دكتره من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تجذبان يا محسر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تجربان يرسل عليكما جمار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنكم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرض المجرمون بسيناهم فيقض فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجلمون يطوقون بينها وبين حمين النام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة آل فبأي آلاء ربكما تكذبان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على فرس بقائها من مستغرب وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا عجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن اليقرس والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما ربكما تكذبان سهامتان فباي فيهما عينان الطابتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما بابهة ونصر ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حزان فبأي آلاء ربكما تكذبان شور مقصورات في الخيار فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضبتهم إنس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رخره كفر وعلى قريه حسان فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام